أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَرَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقَابُ إِلَيْهِ بِهِ قل متلقيان عن يمين وعن الشمال قعيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييين ونفخ في الصوت Og jeg var alle esto, hun gange og sted, Og قال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياف جهنما كل كفار النعيد من ناعل خير معتد الذي جعل مع الله إلاذا آخر فألقياه في العذاب الشديد Afs disappointmenten, ind heaven entender it يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة المتقين غير من خشي الله ما نبل غيب